114. ولو كنا كارهين 115. قد احترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا 114. لا نقود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما 115. على الله توكلنا ربنا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 فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانواهم الخاسرين، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أذلقتكم رسالات ربي ولصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين؟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 ثمَّ بَدَلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الحَسَنَةِ حَتَّى عَفَوُوا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ أَبَا نَبْرَ اللهِ وَسَرَ اللهِ فَأَخَذْنَاهُمْ بَوْتَهُ فأخذناه بغتة وهم لا يشعرون